أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضنا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 122. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم, فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إن إنه لمن الصادقين 123. والخامسة أن الله عليه كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله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 هم ما اكتسب من الائذن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم بأنفسهم خيروا وقالوا هذا 119. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك, فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا لمسكم فيما أفظت لمسكم فيما أفظت فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، وتقولون بأفواهكم، ما ليس لكم به علم؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا ان سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا ابتان عظيم يعظكم الله أن 121. إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 123. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم يا أيها الذين عملوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ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 حقا ويعلمون, ويعلمون أن الله هو الحق يبين الخبيثة للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولى هم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى, حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإِلَمْ تَجِدُ فِيهَا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 يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون 110. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بحمور O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 قرا يغنيهم الله من فضله والله أسع عليم واليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب من 119. وقامت أيمانكم فكاتبوهم, فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 110. وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا 121. إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله, فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا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 ويمسسه نار يوسف ذيح وفي القلوب والاذصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الضمان يحسبه الضمان ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشا موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده إذا أخرج يده لم يكد يرفعه ومن لم يجعل الله له 119. صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون 110. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير 111. ألم تر أن الله يزجي سحاب ينهوه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء يكاد سنى برعه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأني الأبصار والله خلق كل دار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 at all. 116. وخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون 117. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله, ورسوله إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك الله ويتقه فأولئك فاولائك هم الفائزون لا يستخلفنهم، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكن أن لهم دينه بالذي ارتضاهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئاً، وما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 فليس عليهم النجناح أي ضع نثياباً غير متبرّجات غير متبرّجات بزينة وأي استعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعم حرج ولا على الأعرج حرج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 يستأذنون إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنه فأذل ما يشته منهم فأذل واستغفر له الله 109. فتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا 111. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتمة أن تصيبهم أو يصيبه عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويومه.